Yeah. لولا والله سلم فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين صلاة غافلات وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم قَوْمًا عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ قُلْ مُذِيبٌ <الغفيفة> Pope <todic> تن تن تن